بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى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 وَإِن لَنَلَآخةَ وَأُولَا فَأَذَرتُكُم النَا وَتَلََّ لَا يَصْلَهَا إَِّ إلا الأشْقَ <تصفيق> الذيذ كَذَّبَ وَتَوَلَّ وَسَيج بُهَ الأدقَّ <تصفيق> الذيذ يُؤ مَا لَهُ كَ وَماَا لِحَد النَّدَهُ مِنْ يمَّد تُجَزَا إلَّبَتِ رَ أَجهَهِ رَبّهِ الأأَلَ وَل